يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله تن نوره ولو كريه الكافعون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin, ar-Rahman al-Rahim. Bālikiyyu al-Dīn. Iya kenaʿbudu, الذين أنعمت عليهم ويرى المعذوب عليهم ولا آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارتٍ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وأخرى نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِينَ مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن آثار الله فأمن الطائفة ثم من بن إسرائيل وكفر الطائفة فأيدين الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ضالين الله أخبر Every day. Up and out. What's up? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن مفتحة له الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون يوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد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 قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأمل أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسئلكم عليه من أجره وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم ننبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل كتاب من الله عزيز حكيم. إن أزلنا إليك الكتاب بالحق فعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.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 لو أراد الله أن يتخذ ولدا نصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله واحد قاهر خلق السماوات والأرض بنحقي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل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 ثم إلى ربكم ورجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان طر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعلنا لله امدادا ليضل عن سبيله قلت متعب بكفرك قليلا انك من اصحاب النار اما من هو قانتا امنائ صاددا وقائما يحذر الاخره ويرهو رحمه ربي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 أشراق بشر عباد الذين يستمعون القون فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباد أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار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 ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو أعلى نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال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 أفمن يكطي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب النذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعون فأذاقه الله خزي في الحياة الدنيا ولعذاب آخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل متر لعلهم يتذكرون قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون